الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله مبعد فمعنا اليوم السؤال الثالث والأربعون من أسئلة الأجوب المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله يقول السائل هل يكفر من زين الفواحش والرذائل للناس فأجاب الشيخ قال الذين يدعون إلى الكفر يكفر أما إذا كانوا يدعون الناس إلى المعاصي التي هي دون الكفر والشرك فهؤلاء لا يكفرون ولكن يأسمون بهذا ثم ذكر الأدلة على ما ذكر جزاه الله خيرا الذين يدندنون حول تكفير الناس بالمعاصي هم الخوارج ومن تأثر بمذهبهم ومثل هذه الـ الـ الـ الـ الأشياء يدندن بها بعض الحزبيين فيدندنون إلى أن هذا استخفاف بالشريعة وإلى أن هذا استحلال لما حرم الله ويريدون من وراء ذلك الوصول إلى تكفير المجتمعات فهذا الأصل هو الذي كان عليه سيد قطب وهم أبناؤه أبناؤه في الدعوة فيسيرون على نهجه فيتحيلون بأنواع الحيل كي يصلوا إلى هذه النتيجة وهي تكفير المجتمعات هذا ما يريدونه الآن مثل هذا الذي يقول لك بأن من زينه الفواحش والذاء للناس يكفر يجعله مستخفا بالشريع ويكفر ويكفر الكثير من الناس بذلك، فكثير من الناس يوقعون في هذه القضية، وقد فصل الشيخ الله خيرا بتفصيل علمي، وانتهى الأمر فيه عند أهل السنة والجماعة، فإذا أردت أن تعرف الحق من الباطل ترجع إلى أصول أهل السنة والجماعة في ذلك، فما عده أهل السنة والجماعة كفرا فهو كفر وما عده أهل السنة والجماعة فسقا فهو فسق لأنهم يعتمدون في ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح وليس في قلوبهم المعنى الموجود عند الخوارج من السعي إلى تكفير المجتمعات ليستحلوا منهم ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم من الدماء والأعراض والأموال وإثارة الفتن في المجتمعات المسلمة وإباحة الخروج على ولات الأمور وتقتيل من حولهم وإلى أيضا تصل هذه الأمور إلى تفجير المساجد كما هو الحال اليوم لماذا فجروا المساجد؟ لأن قادتهم يعتبرون المساجد معابد جاهلية نص على ذلك سيد قطب ومن كان على طريقته فإذا كانت معابد للجاهلية وكان الذين فيها من أهل الجاهلية من الكفار إذن يسوغ قتلهم وتفجيرهم في أي لحظة هذه هي النتائج التي يريدون أن يصلوا إليها كالذي فعله أيضا ذكى أحد الدعا عندما قال بأن المصر على الكبيرة يعتبر مستحلا لها ماذا يريد من ذلك؟ يريد أن يكفر المجتمعات لأن كثير من الناس اليوم إذا لم نقل أكثر الناس اليوم هم مصرون على الذنوب وعلى المعاصي فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة وصلنا إلى ما يريدون من تكفير المجتمعات أصلى الله العافية والسلامة فيجب الحذر من مثل هذه الأفكار التي تكذب على شريعة الله والتي تنتهج منهج الخوارج فالضابط في ذلك هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح حتى نتعلم ونعلم ما هو الذنب الذي يكفر به الشخص وما هو الذنب الذي لا يكفر به لا إفراط ولا تفريط لا إفراط الخوارج ولا تفريط المرجعة نسلك مسلكاً معتدلاً وهو مسلك السلف الصالح رضي الله عنهم والله أعلم ونكتفي بهذا القدر